عش رحت الحريبي ما فيش قوه ما فيش قوه يا بنت رحت من تجري البخوت عشان اشتري لي بخبخ رحت من تجري البخوت عشان اشتري لي بخبخ بخبخ لقد خصيمي متع انا جمال صلب لكن عله الجمال انا جمال صلب